بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام الله الله كتاب قال الله قال, قال أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة لغة هي النماء تقول زك الشيء بالزاي يعني نماء وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو تمام الحول في الماشية يعني هذا الوقت تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اجتداد الحب وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تدعو فيه من المعادن وغروب الشمس أو غروب الشمس ليلة العيد في زكاة الخطر نعيد مرة أخرى في مسألة الوقت وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح في الثمار وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تجب فيه من المعادن وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر أما عن مثل فرط الزكاة فباستقرار الأدلة فرط الزكاة في السنة الثانية من الهجرة والحكمة من فرضيتها أولا عبوذية الله جل وعلا. ثانيا الإحسان إلى الخلق ثالثا صفرة للمال وغير ذلك من الحكم فيما تجب الزكاة تجب الزكاة في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح وهذا النمو إما أن ينمو بنفسه كالماشية والحرط وما ينمو بالتصرف وإدارته بالتجارب كالذهب والفضة وعروض التجار قال أبو شجاع رحمه الله تعالى تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي والمقصود بالمواشي هنا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ويدخل في البقر الجواميس <تصفيق> قد دلّت الأدلة من الكتاب وقد الدليل من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على وجوب زكاة الماشية وبهيمة الأعوام والأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. والزروع والثماب وعروض التجارة. والمقصود بعروض التجارة ما أعد للتجاري. نعم. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الابل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والفرية والملك التام والنصاب والحول والسوق قال رحمه الله تعالى وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام فالزكاة لا تجب على الكافر وليس من حق ولي الأمر والحاكم أن يطالبه بها لأنها قربة وطاعة وهل يعاقب عليها في الآخرة الصواب نعم لقول الله تعالى ما سلكتم في سقر وسقر هي قاع جهنم طبقة أو مكان الكفار والمشركين الخارجين عن إسلام قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين قال الله جل وعلا ولم نكن نطعم المسكين عنه أنهم قالوا ذلك بل لا يطالب بها في الدنيا ولكنه يعاقب عليها في الدار الآخر على الصحيح وهل يريد الأمر أن يأخذها من الناس؟ نعم له أن يبعث رماله الذين يجبون الزكاة كما كان الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهل الزكاة في زماننا تجز إذا أعطيتها للدولة تجز؟ باتفاق بين أهل العلم لأن الدولة دولة إسلامية وأما من سئل عن الزكاة عن قانون أعطاء الزكاة للدولة الذي كان مطروحا فقال أحسن لا لأنها لا تجزي ولكن لأن الدولة غير إسلامية فهذا قول باطل هذا قول باطل وهو قول الخوارج والتكفيريين من البدع والأهوال فالدولة والله الحمد دولة إسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قوم إذا سمع الأذان كف عنه وها هو الأذان يرفع في بلادنا والله الحمد أشعار الإسلام ظاهرة الصلاة والحج والزكاة والصيام والمساجد وغيرها من شعائر الإسلام الظاهرة يدل على أن هذه البلاد بلاد إسلامية ولا التشكيك والشغب لأن هذه البلاد ليست إسلامية وغالب أهلها ولله الحمد المسلمون كيف يقال أنها بلد غير إسلامي؟ لأن هذا القول لماذا نمج نجابه ونحارب وحب شديدة؟ لأنها ترتب عليك كلام. لأن هذه إذا لم تكن إسلامية بلد كفر، لماذا في إما بلد إسلامية أو بلد إما دار إسلام أو دار كفر؟ إذا كانت دار كفر فإنه يجب عليك أن تهاج منه. لو أن مصر دار كفر كما أزع بعضهم أو غير إسلامية فيجب عليه أن لا يجلس هنا. يجب عليها أن يهاجر. ولو كان عنده قدرة على الهجرة ولم يهاجر فإنه مرتكب لكبير قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فكيف هي غير إسلامية وما زل تجلس فيها لا يجوز القول بها هذا القول فيه إشحاك ولو كانت ديار كفر وديار حرب لا يتقام فيها صلاة الجمعة لذلك قول التكفيريين التكفير والهجرة مع أنه قول باطل جداً لكنه مجهد الانضباط أطبط من قول هذا و ها أطبط ليه؟ لأن الجمعة تفرضت في مكة ولا المدينة؟ في المدينة إذنك الجماعة بطريقة كده بصدي الجمعة خالص لأن الجمعة هم ما زالوا يعيشون في العصر المكة والمجتمع المكة لسه قاعدين في عهد مكة وزيك ما يصليش الجوم حتى لو تمكن في مسجد وهو يستطيع أن يصلي هو إمام لأنه ينكفر المسجد المسجد كلها مسجد الضرار طيب صليم تبين حتى يقول لا لا تبين صلاة الجنة نحن في, دا في مرحلة في العصر المكتش وعليه نقول له لا تصمت لأن الصيب مفروضة متى السنة الثانية من الهجرة ولا تزكي أيضاً لأن الزكاة ماذا لا بقي من الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله فقط هي في مكة والصلاة صلي مشتتين ولا الصوم ولا الحج ولا ولا الصلاة الجمعة أنا لست لا, لا لم تفض عليك بعد نعم ما معنى الراضي الراشد؟ الولي الراشد شرعاً ولا الولي الراشد يحسن اخلاف الراشدين؟ ما معنى الراشد؟ الراشد ليس هكذا في شريعة الله الذي يبلغ الرشد الإنسان الراشد الذي يحسن تصرف الله الذي يحسن تصرف في المال وهل يشترض في ذلك البلوغ الصواب لا يشترض إذا حسك الولد الإنسان ولي أمره أنه راشدا يمكنه من المال أما إذا كانت سفيا فليمكنه من المال طبعا ولاية الشرائية تحتاج بشخص راشد لكن إذا كان يقصد بالراشد العادل أنه يشترض أن يكون عادلا هذا المقصود هذا خول باطل يبقى معنى ذلك كل ولاية الحكام السابقين السابقين, السابقين, السابقين عصر صحابا ونزرا من الحكام بعدهم وكل هذه ولاية ولاية غير غير شرائية لذلك هذا التقسيم العجيب الذي لا نعلمه لأحدا من الأحد من السبب وهو أن الولاية ثلاثة أخسام ولاية واجبة وهي ولاية الحاكم الذي يقيم شرع الله وحبيب الله سبحانه وهذا يجب طاعات وولاية الوالي الكافر وهذه ولاية غير الشرعية والثالثة ولاية الوالي الظالم وهذا لا نكفر ولكن لا تجب فأعطب يجوز الخروج عليه لا نعلم أحد من السلف قسم هذا التحسين الثلاث وإنما عند السلف إما حاكم مسلم فيجب السمع والطاعة له وإما حاكم كافر فلا سمع له ولا طاعة في معصية الله والخروج عليه مرطلة بشروط خمسة ذكر إذا كفر والذي يحكم أنه كفرهم نحن العلماء والقراء أن هذه مسألة قضائية وعلمية لجواز الخروج عليه وليس الوجوب على الصحيح للجواز وبعض العلماء يمنع الخروج ولو عند توفر الشروط الخمسة قالوا لأنه لا يوجد خروج حصرة في الأمة إلا وقع بسابه من, أدر... من أضراب من وانظر. وانظر عبد الناصر قدر سم أو لم نسمع قدر بأي طريقة من أجل أن يقام شرع الله سبحانه وتعالى فجاء السادات فاغتيل السادات من أجل إقامة شرع الله ثم جاء المبارك ارحل يا مبارك رحل المبارك من أجل إخامة شرعية والآن يطالب بالدولة المدنية والدولة الديمقراطية والإبرالية ما في مانع ما في مانع نضع دين في عيد النصارى والرافضة وغيرهم من مال الكفر ونحل الكفر العياذ بالله من أجل إخامة الدولة الإسلامية ويعيبون على ابن باز واخوان العلماء الراسخين لما افتى بجواز عمل هدنه مع اليهود والفلسطينيين حفاظا على الدماء والأعراض والاشياء وقامت الدنيا ولم تقعد على الشيخ ابن باز الشيخ متواطئ مع الدولة الشيخ هذا الشيخ هذا رغم ان رايي عنده دليل حتى ولو كان قوله مرفوع فهو قول له والناس يسمعون والكل يتكلم. فهذا الإنسان لا بد أن ينظف آذانه ونظف قلبه. لا يسمع كل شيء. ولا يسمع لأي أحد. لا بد أن يسمع من في دينه وعلمه وعماه. فمن يشتهر بالعلم وبيسوق فيه. وينكر في هذه الأمور العظيمة لا تجرع الفتوى. ينكر على علماء أن هذه سنة أنا. أنا آن إحنا نقدر نسمع. يسمع أشياء عجيبة. وتجرب غريب يعني ما عيسى أن يقوى قال يقول قال أقول أعرم الممثل الفلان كاتب والمخرج كاتب وكاتب الفيلم كاتب والله أعلم سندرك هذا زمننا قد يكون يوم من استمع لهذا الفيلم كاتب الذي لم يكن قاله أصلا فيلم الأوان الزهر أو الورد المخرج كاف، الممثل كاف، والكاتب كافش، بقي فقط السام، ربما في زمان قال أن السام أيضا أو المستمع والمشاهد كافش، وإذا قال فرجل رجلا في مسألة حتى ولو كانه على الحق يقول عنه أنه من عبد الطاغوت أخشى عليه الخروج منه كيف عبد الطاغوت وتخاب منه هذا قرد من زمان إذا كان عبد الطاغوت فخاف منه كيف تخشى عليه؟ ويخاف خاف. وكان يعبد الطاغوت من دون الله جل وعلا. الطغوت من دون تعاليم عند السلف هو الشيطان. وقيل هو الكهف. الذي يعبد الشيطان تخشى لسه تخشى عليه خيف عليه من دون الله. لا شك أن المخادع من كل هذا من أجل أن يخالفك في رأي في مسألة. تبجح بهذا التكتير كمن خمر. هذا من الله. هذه جرأة عجيبة. هذه جرأة عجيبة. حتى ولا اختلف مع الناس في مسألة ما يتأدب حتى يتأدب ويترطب في الجواب فرائحة التكفير رائحة عفنة وقدرة ونتنة وخبيثة وانتشر في هذا الزمان ومكن الناس منها في الشاشات والقنوات وخفت صوت أهل السنة نسأل الله أن يرفع ونعينه وننصر السنة فأعلى في, في كل مكان لكن لا أود أن هذه المرحلة من الرحمة بين أهل السنة والتوالب والتقالب حسن الظن وكان أخوك من أهل السنة قال كلمة لها في الشر مئة محمل وفي الخير محمل محملا واحدا فالتحميل على على الخير لأن أخوك من أهل السنة مبتلا كل أهل السنة الآن مبتلا في كل مكان وكل من يرى من المجلس الآن مبتلا لابد أن تناصره وأن تدين يليحوانك وأن تعاونه وأن تسدد رأيه طالما أنه في الحق بين أفطأ تبينه برفق ولي فانصحه ولا تكون في عالم النصير نعم عن إسلام فلا تبع الكافر قال حين الله تعالى والحرية لأن المملوك لا مال له قال والملك التام وهذا يخرج الملك غير التام والملك التام هو ما لا يتعلق به حق الغير ما لا يتعلق به حق لغيره بخلاف الدين فالدين هل ملكه تام ولا غير تام غير تام, غير تام؟ ليس في دين بنعن شخص مماطه تمام ليس اكيد ان الدائن وحكمه وكذلك المبع ليس ملكا قال والنصاب يشترط في وجوب الزكاه النصاب ولكن هل يشترط هل عفوا هل يجب تكميل النصاب لا لا يجب لكن إذا بلغ النصاب فيجب عليه كل في الزكاة لكن هل يجب عليه أن يكمل النصاب حتى كل الزكاة لا يجب لك هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا هي الطردة ولا من خرمة لأن يجب تجب الزكاة عند بلوغ النصاب وهل يجب على الإنسان أن يبلغ ماله النصاب حتى يخرج الزكاة لا. وعليه لو أن الإنسان تحايل حيلة غير شرعية مثلا الزكاة حيطلحها اليوم جاء ليلة أمس الليلة الماضية مثلا النصاب مثلا 15 ألف جيش سرى أشياء ب500 جنيه أو بألف جنين حتى ينقص من النصاب ولا تجب عليه الزكاة أو عنده أربعين من الغنم فجاء ليلة النصاب وذبح يا الله يا أخ وأنا عزيزكم إن شاء الله وعزيز يعمل كريم وذبح واحدة ليلة بلوغ النصاب من أجل أن يخرج من من الزكاة حتى عقبين على ابنه كل لا زكى الله خلق قد عفقت وأخرت شاء لأن هذه حيلة غير, غير شرعية يعامل صاحبها بنقيض قصد أن قصده سيء وكذلك من سافر من أجل أن يفطر هل هو يأثم؟ يأثم يأثم لكن لو سافر بدون قصد الفطر يجوز له الفطر وقد يؤجر على الأخذ بهذه أرض لكن المتحايل حيلة غير شرعية يعامل بنقيض قصده والملك التام والنصاب والحول ويشترط حلول الحول في غير الخارج من الأرض والنتاج ومن له دين على معسر، إبه هذه الأشياء لا يشترط فيها النصاب الحول عفوا الخارج من الأرض هذا لا يشترط أن يمر عليه سنة والنتاج نتاج الماشية وبهيمة الأنعام لو عندك مثلا بلغ نصابك في يوم واحد محرم أربعين غنم من الغنم، ثم في شهر ذي الحجة في أول الشهر جاءك خمس من الغنم، فهذه الخمس لا يمر عليها فقط إلا كم شهر شهر واحد هل ي... هل تدخل في النصاب ولا ما تدخل تدخل في النصاب ولا يشترط مرور عام على كل النتاج والاصول لا وكذلك ومن له دين على معسر الذي له دين على شخص معسر هذا لا يدخله في اموال الزكاة وايضا ماذا الذي لا يجب حول الحول عليه عروض التجار نعم أرفع صوت شو. أرفع صوت آه. نعم كما ليه النتاج النتاج وكذلك عدد التجارة لا يلزم أن يمر على كل شيء فيها حول حول كان قال رحمه الله تعالى والثوم والثوم <تصفيق> البهيمة السائمة التي ترعى أغلب الحول بدون كل ولذلك إذا كانت الغنم عندك أو الإبل بتعليفته أو بتشتيلها عجل زداني أو بتشيلها تبني أو غيرها فهذه هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة أما إذا كانت ترعى سائمة أغلب الحول فإن فيها الزكاة كما سنبينه إن شاء الله قال رحمه وأيضا ما أعد الاستعمال لا زكاة فيه كالدور شخص عنده بعمارة ثلاثين دور كلفاء ملايين ولكن يسكن فيها يتمتع فيها هو أو لا فيها يتمتع فيها كيف شاء يتمتع فيها كيف شاء وليس فيها زكاة كالدور للسكنة وأثاث المنزل واحد عنده أثاث بلغ النصاب هل يخذ عليه زكاة لا والسيارات غير سيارات الأجرة واحد عنده سيارة ملاكي بمليون هل فيها زكاة ليس فيها زكاة بخلاف سيارات الأجرة فالزكاة في غلتها وفي أجرتها وليس في أصل الزكاة يعني واحد عنده مكروباز من 30 ألف هذا بلغ النصاب هل يخذ بلغ النصاب 130 ألف ذو كم زكاة؟ لا. لا إنما الزكاة في في العجر اللي بتعود إذا بلغت النصاب إذا بلغت النصاب هو ما يساوي 80 جرام من الذهب أو 20 مدخالاً أو 80 جرام أو 100 درهم وهي 595 جرام من, من, من الفتر و... <تصفيق> والسيارات غير الأجرم وأما الأجرة فالزكاة في غلتها فيها وأيضا المكاين في المصانع والشركات ليس فيها زكاة وجدران هذه المصانع والشركات هما تكون يعني بلغت النصاب مرات هل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة ليس فيها الزكاة نعم ألف حصور أعياتي هذه النساب مصاب الذهب كم لفضة؟ مصاب الذهب عشرين منتقالا ونصاب الفضة مئة ايدر العشرين منتقالا قد ظهر العلماء بـ 80 جرام من الذهب الخالص أو عقوة 85 جرام من الذهب الخالص 85 جرام من الذهب الخالص و 595 جرام من الفضة نعم لأن 600 إلى 5 جرام برضو نعم جرام من الخطة ومن مات بعد وجوب الزكاة عليه وجب إخراجها من تركته وأرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله يحق بالقضاء في السيحين وليه المسألة المرأة النبي عليه في الحج إن أمي مات ولم تحج أفأحج عنها قال حج عن أمك بدين الله أولى بالقضاء. كذلك شخص وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها قبل تخرج هذه الزكاة قبل توزيع الميراث. قبل توزيع الميراث. نعم. هو بلغ النصاب وحال عليه الحول هو حي ولم يخرج ثم ما؟ ما حلش خلاص؟ كل هذا من مات بعد وجوب الزكاة عليه. كما. كما سبق؟ نعوذ من البعد عليه بهذه المناسبة في مسألة الإرث أن بعض الناس لما يقسم ميرات ينسى مسألة مؤخر المرق. ممكن المؤخر مسكهم بعشر تلات. فيقسم المر مثلا الثمن إذا كان لها ولد والربع إذا لم يكن لها ولد. كما في سورة النساء كما في آيات النساء. وينسى مؤخر صداق على من مؤخر صدق هذا دين يجب تقسيمه على الصحيح قبل الوصية وقبل تقسيم التركة إلا إذا سمحت فيه لكن يقول لا اللي بيقسم نقول لك عشر مثلا مؤخر مؤخر صداق تأخدي ولا تسمح فيه ختاخدو لا أحد يأخذه مثلا إخوان الزوج أو أو الأب والأم الزوج يغضر يقول ازاي تاخد مؤخص الله مؤخص صدق هذا دين في حق الرجل ولذلك تجب الزكاة فيه اذا كان نصابا او مكملا للنصاب هذه مسألة لا تفطن لها كثير من الناس وفي بعض البلدان ما عرفش هنا في العرب يكتونه مؤخص كثيرا لا ربما كتب الصداق جني والمؤخر 20 و 30 ألف ألف ولا يأذن المسكين أن هذا دين يجب إخرج الزكاة عليه باللزن موقع صداقة عندكم غالية؟ ولا المؤخر المقدم هذا؟ خارجه الوصف الوصف؟ طيب من النقل السنة الصوير الصوير المين؟ هذا دين يجب على الرجل أن يدفعه في حياته إذا تمكن من دفعه يجب أن يدفعه هذا يدفعه في حياته وليس متعلقا إن شاء الله ليس متعلقا بي بالموت أو الطلاق لا دي دين زي أي دين لك عند شخص لذلك إما تخليها تسامح ولما تسامح تكتب لذلك ممكن تسامحك شفر وتعمل أي مشكلة تقول لك فين مؤخر تخليها تكتب وتوقع طبعا مش بالعافية إما تدهولها وتوقع أن أخذته وإما أنت تخليها تسامح بإسلوب مناسب واتوقع حيثا لأن النساء كما تعلمون فيه ان تمرد تمرد يا باشا ايش بده السلام هذا العرف هذا العرف هذا العرف باطل العرف اذا يخالف الشرع يضرب بعرض الحائط لا قيمه له ولا قيمه للنعل وتحت القدم العرف اذا خالف الشرع, الشرع لا قيمه إن مؤخر الصداق والصداق هذا ملك للمرأة من من الفرجه يجب دفعه ولذلك يا ليتنا ننتهي عن كلمة مؤخر الصداق إيه كلمة مؤخر الصداق كل زيجه لا بد من مؤخر صداق يقول لك نربط الرجل نعمل له مؤخر صداق خمسين ألف وإذا فجر الرجل وفسق وكفر هل سيربطه مؤخر صداق ولا غير مؤخر صداق ربما لا يهتم بدينا رجل ولا يسأل عن صلاتك لا يسأل هل هذا هو يصلي الفجر أم لا؟ أو لا يصلي أصلاً أم لا؟ ويقول لك هنكتفه بالخمسين ألف ويهدي خمسين ألف يطلقها ويأذيها ويعذبها ويروح بقى طلن في المحاكم زينا أنت هاي سيطلب على جيدة؟ هي اللي تطلط ويقول له بس في كين منه؟ خد خمسين ألف وفي كين منه؟ هو الأصل في حق الخلع حق الخلع على الطلاق. الصداق في حالة الخلع المرأة ليس لها ليس لها شيء بل ترد المهر كامن على زوجها ترد الصداق والمؤخر يسقط لأن لأنه ما خبر إذا كانت قبضته ترده كانت قبرة مؤخر صداق في حالة الخلع ترده إذا لم تقبضه يسقط وتدفع له مقدم السكر حديث النبي الصنم حديث المرأة قيس مشمس قبر قيس مشماس لما قرر ذلك قرر أن أتريدون عليه حديقتها فقالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطلق سؤال في نعم الذي عليه دين لا يزيد بزات الزمان إلا من باب الإحسان لكن بدون شرط يعني انت ليك عندي خمس سلاف مرة عليهم دول عشر سنين بعد عشر سنين خمس سلافه تسوي خمس ألف مثلا ليس من حق انت أفضى خمس عشرين ألف ليس من حق لكن لو أنا أعطيتك احسانا هذا حساب لكن بدون اشتراع يعني كل من لقه دين عند شخص حقه في هذا الدين هو أقضى ولذلك ما نبع أمس أحد الأخوة من الدكتور من سهاج ولأن بعض الأخوة يتعجل بالفتوى في بنك فيصل المسمى بنك فيصل الإسلامي في مسألة شراء السيارات وقد قال عليه هذا الأخ عشر بنود لبنك فيصل في شراء السيارة ومنها ان لو تأخر عن السداد من حق البنك إن هو يزود قيمة بعلد الأقصاد يتأخر طبعا هذا هو عين الزبع قالت سبحان الله هذا الانسان وإنه لا أعرفه والله أعلم هو ملتعش هذا إذا حسبوا اتصل واتصل بي أمس بعد الظهر وجاء بالليل اتصل بي قال الحمد لله قلت له لا يجوز كان تها وكان واجد في البنك عشان يدفع فلوس ويشتري رجع لكن نحذر من الشراء من بنك يوصل مع العلم أن بعض الناس من الكباراء أفتى بزواج هذا الأمر هذا خطأ هذا خطأ جدا هذا هو علم صيفة أصلا الذي نعي عنه النبي عليه للسلام وإذا به بالليل يتصعى يقول أن الحمد لله أنا الآن بأشتري سيارة من دكتور عم يشارك مع زملائه في معرض وبيشتري سيارات كاش وبيعها على الناس تقصد هذا الشيء جائس هذا الشيء جائس طبعا سعر بباركاش وسعر بباركاش ها مهما 10000 اتفقوا على 10000 اتفقوا على مثلا 3000 4000 في حاله انا الاثنين حسيت 10 متفق ولا ال6 5 لا اللي يتفق عليه على 7000 على شيء تاني ولا بس عشان المادونه لا حسب الاتفاق والواجب ان يكتب الاتفاق عليه يكتب الاتحف على لي ليه عاش الثلاثة يخلون في الحقيقة دل الثلاثة ايه المانة صار الناس عندهم صفاهة غريبة في هذا العمر صفاهة غريبة اذا رجل فقد دينه هل سنفض بالمال او الاخلاق او اي شيء بعد ذلك فتبحث عن كل شيء الا الدين اللي هو اهم شيء نعم لعلنا نفضل أشهد أن لا الله وأن محمدا رسول الله